مَتَاعَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً تَنَسْفُهَا فَأَبَوْنَ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أو يعفو الذي بيده عقدة وَأَ تَافُ أَقَابُ للاتَّقوى وَلَا تَنسَ قَضلَ بينَكُم إِ الله بِمَا تَحمَلُون غَصين